ف إ ن نبينا صلى الله عليه وسلم عنده أ ذ ك ا ر ك ث ي ر ة لو أ ن ا ل إ ن س ا ن ا ت ز م ه ا فانه ولا شك سيكون من الذاكرين الله كثيرا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان إ ذ ا قام من فراشه أ م س ح وجهه ونظر إ ل ى السماء وقرع سورة العشر الأخيرة من سورة آل عمران الهايات آل من إ ن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل و ن ه ا ر ل آ ي ا ت لاولي ا ل أ ل ب ا ب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إ ل ى آ خ ر ب ل س و ر ة ثم إ ن ه صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا صلى الصبح ف إ ن ه يحلل عشر مرات لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له لو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وكان من أ و ر ا ك ه صلى الله عليه وسلم انه يواظب على هذا ا ل ت ح ل ي ن العشر مرات بعد الصبح وبعد المغرب وبعد كل صلاه صلى الله عليه وسلم يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكدر ثلاثا وثلاثين ثم يقول تماما مائه لا إ ل ه الا الله شريك كل شيء قدير. كذلك وكان ر ا ي يقول ر آية الكرسي بعد كل وكان يقول من قرا ايه الكرسي ضد كل صلاه لم يمنعه من دخول الجنه الا الموت كذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أ ن ه إ ذ ا أ ص ب ح يقول سبحان الله بحمده م ئ ة م ر ة وكان يقول لا إ ل ه الا الله و لا شريك له نكرر حمده على كل شيء قدير م ئ ة م ر ة وكان أ ي ض ا يقول أ ص ب ح ن ا و أ ص ب ح الملك لله وحمده ا ل ل ل لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له نكرر حمده على كل شيء قدير اللهم ن ي ا س أ ل ك خير ما في هذا ا ل ي و م وخير ما بعده واعوذ بك م شتي ما في هذا ا ل ي و م وشتي ما بعده إ ل ى آ خ ر ا ل أ ذ ك ا ر وكان أ ي ض ا من ه يقرا ه منه صلى الله عليه وسلم إلى إذا أوى ايه الكرسي ة من وخواتيم ا ل ذ ق ر ه ويجمع كفيه ي ن ف س فيهما ب ا ل إ خ ل ا ص والمعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده و اذكار ت ربي بالإضافة عليه وسلامه إلى أ المناسبات اذا ل صلى الله عليه وسلم إ دخل بيته عنده ذكر إ ذ ا خرج من بيته عنده ذكر إ ذ اذا دخل المسجد عنده ك ر إ ذ خرج من المسجد عنده ذكر إ ذ ا ربس ا ل س و ب إ ذ ا خلع إ ذ ا أ ت ى أ ه ل ه وهكذا أ م ا ب ا ل ن س ب ة للكتب التي فيها يقولون السبع المنديات بعدين خطبه ياسين ماشف ه ذ كان لا أ ص ل له و لا تعتني به و لا ت ل ت ش ت إ ل ي ه ا و عليك بالكتب ا ل م و ث و ق ة ككتاب ا ل أ ذ ك ا ر ل ل إ م ا م ابي زكريا النووي و ع د ه ا ل ح ص ن الحصين ل ل إ م ا م محمد بن علي الشوكاني أ و كتاب ح ص ن المسلم ا ل آ ن قال الصغير ايضا اعتنى عن به الله عليه النصوص الثابت صلى نبينا